نجوم وإذا السماء فرجت، وإذا الجبال نسفت، وإذا الرسل عقتت، لأي يوم أُجلت ليوم الفصل، وما أدرى ما يوم الفصل، وإلي يوم يدل المتذبذبين، ألم نهلك الأولين؟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 إلى قدر معلوم فقدرنا فنعم القادرون ويل يومئذ للمكذبين ألم نجعل الأرض كفات أحيانا وَجَعَلْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ شَامِخَاتٍ وَأَسْقَيْنَاكُمْ وَأَسْقَيْنَاكُمْ مَاءَ فُرَاتٍ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ إِذ ظَلَقُوا إِلَىٰ مَا كُنْتُمْ بِهِ تُكَذِّبُونَ إِن إلى ظل ذي ثلاث شعاب لا ظليل ولا يغني من اللهب إنها ترني بشرر كالقصر كأنه جمالة صفر ويل يومئذ المكذبين ويلو يومئذ اللي مكذبين هذا يوم فصل جمعناكم والأولين فإن كان لكم كيدون فكيدون ويلو يومئذ اللي مكذبين إن المتقين في ظلاله وعيون